المتهزني الكثره لكثرة والعاداني اقطع عمره العبي يكتبوا وطروا يجربوني يجربوني من يذقل عندي حساب اكل بسنون ذياب لا يمحى يطلاباب يوقفوني يوقفوني يوقفوني اتشلخم عدلب الرأس تنور بدمي من انزف اجوال يمي الله ليستر من نرمي ويا ويلي ويا ويلي عايش منهم ما خلي والخاين خلي ولي افزع كل قرب وعقلي وكل حيلي وكل حيلي خلي الفزعني نام وحكم الدنيا عدم تمشي بزود لي Ik heb تحت lont, وذل اليوم وعز شر ما نريده ما قاعد وسلاحم حضره والكل خليه يطلع برا العاداني ومن ندبر شي يفيده لا, لا. <تصفيق> أوشيبي. أوشيبي. أحنا نذبح بقطنه والعالم And for the day,